فتح المجيد في قراءة حمزة من القصيد نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله لك الحمد يا من للكتاب قد انزل على المص من بالهدايات أرسلا عليه صلاة الله ثم سلامه كذا الآن والأصحاب من احرز العلا وبعد فخذ يا صاح نظمي قراءه لحمزات من حرز الأمان مفصلا روى الذكر بالإتقان عنه سليمهم وقل وخالف عنه وخلاد قد تلا سأذكر ما قد خالفوا فيه حفصهم وما لا فلا تحفظ وكنوا تأمنا وسميته فتح المجيد مؤمنا به نفع إخواني ودعوات من تناب وبالله توفيقي وعوني ونصرتي وإنساني عليه لم أزل موتوكلا باب ما جاء بين السورتين ووصلوك بين السورتين لحمزة وعن بعضهم فاسكت بويل معا ولا ومهما تصل يا صاح آخير سورة بأوالها كل الجميعين بسملا وللكل قفصل في علم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا باب أم القرآن وماليك قل بالقسر والصاد اشمما بأولى الصراط الزائل للشيخ مكملا وعن خالف في الكل ثم لحمزة بتصديه مع بابه هكذا وخلا وعنه كذا قرأ قوله بمسيطر كطور وفلاد روى الصاد في كلا عليهم إليهم مع لديهم بضمها لدى حمزه وصلا ووقفا فحصلا باب الادغام الكبير وصفا وزجرا ذكرا إدغام حمزة وذروا به النتا ومتا وطولا وفي ذكرا الأخرى وفي صبحا استمع لخلاد بالإدغام بعضوه موتلا وعن حمزة إدغام بيات في النساء مجدونني عنه بالإدغام حملا باب هاء الكناية وسكي يؤده مع نوله ونصله ونؤته وصلها يتقه فأت بجلا لحمزات أو أسكن لفلادهم به وفي قافه كسر لحمزات وفصلا وفي هاء أنسانيه بالكسر قد قرى كذاك عليه الله فدري لتأصلا وفي وفيه مهانا لا تصلوا لأهله قبيلا كثوا بالضم عنه تقبلا باب المد والقصر وفي ذي انفصال واتصال لحمزه بمديك ستا ذاك تقريبا انقلا باب الهمزتين من كلمه امنتم مستفهم ان كان مثله اناكم في العنكبوت باولات معرافها وقرا انا لنا بها لدى حمزه اعجم لا تسهلا باب الهمز المفرد يضاهون لا تهمز وضمى لحمزة ويهجو مع مأجوج عنه فأبزلا باب السكت على الساكن قبل الهمز والنقل وعن خالف فاسكت على ال شيئه وقل كله في انفصال توصل وفي ال شيء سكت خلادهم اتى وعنه بترك السكت يقراء وعقلا ووجهان مع إشمامه بيض مع الطور ثم السكت مع صاد نهملا وفي ألب نقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم انقلا وفي ذن فصال فوق اسكت لساكت وعن غيره نقل وتحقيق نعملا ولا وقف في ميم الجميع بنقله بل الوقف ثم الوصل سيانيا فلا باب الوقف على الهم وسهل عند الوقف حمزات زهوت توساق أو قد كان في طارف بلا فأبدله مدا حيث سكين عنده وإن عن سكون قد تحراك فانقلا ولكنه مهما توساق عن ألف سهل وفيه المد والقصر عاملا وإن يا تطرف مثله بدل وثلثا وجد والمفتوح روما مسهلا وحينئذ فالمد والقصر جائز فخمس بحال الضم والكسر يجتلا وفي الواو والياء يزادا فادغما وما كان أصليا فادغم أو انقلا وذو الفتح بعد الكسر يبدال يا عن وعن ضم يفتح فواوان تبدلا وفي غير هذا بين بينا وأخفش اللي بالضم بعد الكسر يا قد ابذلا وفي عكسه واو وقيلا بكسرها بهم نبئهم اسمع لما على ورئيا بإظهار والإضرام كيف جاء وتغوي وتغويه ورئيا محصلا عنه أتت تسهيل كالرسم فحذفا بضم منك مستهزون منشون مسجلا ويا من آنا وفي النشأة الألف وهزأ وكف أن يعبأ الواه ووجهان في كان وسطا بزائد واشم ورم فيما سوى مد نبدلا وما بعد تحريك تحرى كلا بفتحه طارفا فالبعض فالبعد راما مسهلا باب الاظهار والاضرار ذكر ذلك وإذ في صفير عند صلاة ندغما وفي الدال والتا عند حمزة أدخلا ذكر دال قد وقد في صفير ثم جيم وَذَالُهَا وفي الشين معضاد وظائل له جعلا ذكر دال وفي الثاء تاليف والجيم عنده وفي الظاء مع حرف الصفير تدخل ذكر لام هل وبل له هل وبل في التا وفي السين بل وهل بفدغ وفي الطق الفخلاج معلا باب حروف قربت مخارجها وادغام باء الجزم خلاجهم بفا ومن لم يتب عنه بوجهين بجلا واورثت ذو ادغ وعزت نبلتها لبست اتخذت كيفما قد فتنزلا وفي ذكر ندغ صاد مريم ممن يرد ثوابا يعذ من يشاء عانلا ولا لدى حمزه قاسين ميما له اظهرا كذركب وفيه خلف خلاء به الخلاء باب النون الساكنة والتنين وونات تنوين ونون مسكن لدى الواو وليدونها خالف سلام باب الفتح والاماله وبين اللفظين أما لا ذوات في الكل حمزة ورداء إليك الفعل تدري المميلا وثني في الأسماك اشترى والهدى وقل فعلا بضم أو بفتح تميلا وكيف أتت وما رسمه بياس وما زك حتى إلى والدا علا وأم الربا ثم العلا اضحى القوى كلا مع ثلاثين مزيد فميلا وأضجع رؤوس الآي في النجم والضحى مع الشمس طهقر وسبح وسللا مع الليل ثم النازعات وتحتها وعنه دحاها افتح فحاها تجاتلا ومشكات أوصان ومرضات كلا خطايا ورؤيا الكل ليس مميلا هدايا عصاني قد هداني تقاته ومثواي أساني بمريا ما يجتلا معنم لأن ساني محيا مثله ومحيا أحياء بلا وانزلا وأضجع له الراف تراء بظلة عن خالف ميلا وعن خالف النونين آصا حميلا ضعافا وحرف نمل آتيك أرجعا بخلف لخلاب وعن خالف بلا وقد أرجع حرفي رآ مع محرك وقبل السكون الرى وقف مثل أولا وكيف عند حمزة اشا وخابا وضاقت طاب زادا وزاغلا بزاغت وخاف حاقرانا أمل وفي البواري وفي القهار بالجر قل للا كلبرار والأشرار ثم القرار مع قرار وقلل عنه توراة مسجلا وأضجاع الفواتيح طاويا وحاذي مهاطاها وإن ساكن بما في أصول قفله كمنون وليس به قلف صحيح فيقبلا فوقفا أم المولا مسمى ومفترا أذى واربا غزا سوى سوء دان اعتلا بحنواطوا متوا عملا نعما واقرا فتى مصلى مصفا معهدا قد تكملا باب ياءات الإضافة. وعن حمزة فقرأ بإسكاني يا معي وأمي يدي أجري ورب الذي علا وحرام ربي مسني صادلا بيأ عبادي بإبراهيم معها تأملا كذا سابع والعنكبوتي كذا الذي لدى أسرف مع إن أراد ليعقلا وفي كاف آتاني وأهلاك للذي بملك وفي الأعراف آتاني الحلا وبيتي ولي فيها وما كان لي معا ولي معجة وجه والدين قد حلا وأسكان في طاسين ما ليلا أرى وما لي في يسين جاء مكملا باب يا آه الزوائد تمدونني حاليه اثبات حمزه الدعاء بابراهيم اثبت موصلا ويحذف في الحالين اتاني الذي بنمل فذا نظم الاصول تكملا باب فوش الحروف سوره البقره ازالهما فامدد وخطف لي حمزات وهزءا وكفءا سكينه مزفى تعجيلا وخطوات جوف ثم عربا فاسكينا وفي يعبدون الغيب قل حسانا تالا وأسرى وتفدوهم كذب راو نحوف قلوا به لا لضموا ملهاء موسيلا وفي جمرائي لقرأ بفتحينها ميزا جامعا وميكا إلى همز وينجانا ولكن خافيف بعده ارفع ولكن الناس والحرفان يا صاحي أولا في لنفان وقرأ حيث ما رأوف تالا وقاطبا عما يعملون وفي كيلا تطوع يطوع وفي الريح وحيدا كالعرافي ثم الحجر والكهف يافولا ونمل وثان الروم وجاثيات وافتح موص وثقيلا وكيف البيوت كسر جيوب عيون العيون شيوخا والغيوب فتكميلا ولا تقتلوهم عنه مع يقتلكم فَإِن قتلوكم فَقُصُورِ ريك لا تفضولا قابل فتحي ثم الكسر قل عنه ترجاع أمور جاميع يرجع الأمر كَذَلِكَ كذلك فِي في قاد فلاحا وفي القصاص الحرف الذي جاء أولا وإثم كبير ثلث الباوى ضمايا يخافا ويطهرنا فتحاه ثقيلا وضمى تامسوهن وامدده حيثوجا له ثم خلدوه ويرسوه قد تلا بصاد بخلف معه في الخلق بسطه وعن حمزه فرفع يضاعفوه كلا وفي اتاسى النهمال يهماه يقتدي وسلطانية فاحذف الله الهاء موصيلا وبالوصل قال علم مع الجزم واكسيرا فاصره الناس ثم اضموا في ربوات كيلا لعنى بفتح النون فاطرأ مع نكفر بيون وجزيما ناموا رتيلا وتصداق أَنْتَ أن تظل بكسرات تذكير فارفع مع تجارة لقبالا كحاضرة يوفر يعذبه نجزيما كتاب بتوحيد كتحريمين اجتالا سورة آل عمران والنساء وفي يغلبون الغيب مع بعده يقاتلون الذين قرأ فنادي وميلا وبكسر أن الله يبشر قد قرا مع التوبات الإسراء مع الحدر أولا وفي كهفي والشغراع كذاك بمريام ونون يوفيهم يعلنوه حالا وعنه لما آتيتكم لاماه كسيرا ويبغون خاطب يرجعون موح كذا يجمعون قرأوا واوي مسويمين فالتحوى قرح ضمى والقرح تفضولا ويوشى فأنث يعملون بويباته وامدتم عن فكسر يظلى مجهيلا وفي وَفِي النفاني طاطب كثريث يميز ما عن مَا افتاح اكسر مثقيلا سنكتبوا يا أمهم مَا وافتح وَقَتْلُهُمْ له فرفع عن معيا يقول فاتؤملا هنا قاتلوا اخر كذا يقتلون في براءات والارحام بالخفض جميلا وفي امها في أمي معفى لامه لديه بكسر الهم وصلن والصالة وفي أماهات النحل والنور نَجْمِهَا وتنزيل والإتباع في الْمِيمِ حولا ويوصى بكسر الصالي فقرأ مؤخارا وكرهم في ضم معبرا اتاه الصلاه واحصن بالفتحين والباخا قراءا ما عنت سوف تحلى ما عنت لا وذكرت كن غبت الظلامون تثبت من الثبت تحت الفتح حق الوهناك لا على اللام أو ما قفل له ولغيره لذا ما لهذا والذين وهؤلاء وأخر السلام قصورا ونأتيه ياأوهو وقد نزّل ضمّوك سيرا وتلوا وفي سوف يؤتيهم بنون وبعداه بي زابورا صدموا منا كيف اقبالا سوره المائده وأرجو لكم فاقفض قسياتا نقرأا وبالكسر وليحكم مع النصب فقبلا وبعاب بغلوم ثم طاهوت فجررا تكونوا فعنعقتم لا تثقلا وضم وكسر فاستحقا عليهم له الأولين اقرأ وساحير نعقلا كهود وصف ثم منزيلها هنا بتخفيفه مع ينزل الغيف مسجلا سورة الأنعام ويصرف بفتح واكسرا ذكرا تكن وفتناتهم بالنصب ما رب على وفي هذه لا تعقنونا وتحتها وفي يوسف بالغيب كل موتقبلا وفي أنه من فاكسرا مع فأنه وتذكيره في تستبينا تحصلا يقص بإسكان وإعجامه وفي توفاه واستهواه ذكرا مميلا وولياس عز مشدد مسكنا بحرفيه وارفع بينكم فات بجلا وضمان مع كهف وياسين في ثمر وخطاب في لا يؤمنون وعدلا كجافية وقرأ بتخفيف منزل وحرام ضمك سرسا ثلاه تهتلا ويحشورك القرآن مع ثانيونس بنون سبأ معه يقولون بها حلا ومع قاص صن قل ما يكون مذكرا حصادا ان يكونوا فتفضلا وبعد وأن نكسر ويأتيهم وقرا مع النحل بالتذكير قل فارقوك لا سورة الأعراف والأنفال مع الزخرف افتح تخرجونا وهم راك عنه معروم أولا اولا قل الألعنة اشدده واصبا يغشي بها وارعد فافتح وبالنون وافتح كل بشرا وقل هناك يونوس سحار تلقاك ثقلا جميعا وكسر الكاف في عاكفون قل ودكاء لا تنوين وهمذ مطولا وفراش للفتحان واكسر حليهم ويرحم ويوفر بالخطاب فقل كي وبا ربنا فانصب وفي ميمي بن أم فاكسر وقل بالرفع معذيرة إلى وفي الحدون قرأ بفتحين حيث جاي ذرهم بجزم موهن نونا وعلى وكيد انصبا واكسر وأناب عيده ولاياتهم فاكسر مع الكهف فلا. سورة التوبة عزير بلا نون وتقبال ذكرا ورحمات اخفض معفو اليا وجهلا يعذب بتأنيف وفي ذاله افتحا وبعد فعن خاطب يرون محصلا سورة يونس عليه السلام يفصيل نون قل عاب رفعه ومن قبل عما ما يشركون وفي كلا بنح وحاف الروم فقرة مخاطبا وتبلو بتاء يهدي مقطع بعد لا وأصغار فرفعه وأكبر أنه بكسر نج المؤمنين تتقلا سورة هود عليه السلام وعنه أضف من كل زوجين فيهما وفيها بنا يكسر بحيث تنزلا وقد قال سلم فيهما وبغيبة معنا لعما تَعْمَلُونَ تهللا سورة يوسف عليه السلام ودابا فاسكن يعصرنا مطعطب وبلياء نكتل عنه كنوا تقبلا وبلياء والتجهيل نوحي إليهم جميعا وننجسك بنونين مقبلا ومن سورة الرعد إلى سورة النحل وزرع بجر كالثلاثات بعده ويسقى فأنف يستوي ماتلا ومن قبله فقرأ مفضيل بعضها لديه بياء كي تكونا مفضلا يثبيت شدد خالق دده وارفعا وفي النور واخفت كل والأرض واقلا ويا مصرخي يكسر وبالثقل ربما ومنجوهم كالعنكبوت مع البلاء سورة النحل والإسراء وفي والنجوم انصب وبعدو بكسره ويدعون يروى بالخطاب مجملا معا يتوفاهم فذكر يروى معا فخاطب واولى العنكبوت كذا انقلا وبليا له في نجزين الذين قل يسوء يستحقصر يبلغ النا فطولا بكسر ولا تنوين في اف حيث جاني الذكر كرسك ضم قفف له كلا كذا بعد أن وفتح وشدد بمريم يقولون فاطب مع إذا ما عمى تلا كذلك يسرف ثم رجليك سكنا وكسفا كذا مع ظلة ساب إن تلا وأي بأي ما كذا وقفه أتى وقد صح حيح الوجهان عنه وللملاء سورة الكام وقل عي وجل سكت فيه ونحوه بورقيكم أسكن وفي مئة فلا تنون تكن ذكر يقول بنونه ومهليك ضم النمل لواقلا لتغريق بالفتحين والغيب أهلها برفع بيا والمد حامية تلا وسدين فضم يفقه نضم مكسرا خراجا بفتح الراء والمد في كلا وصل قال اتوني وتنفاد ذكرا وطاء فما له قد تفقنا سوره مريم عليها السلام خلقناك قل معيا فطرنا وفتح تا وقول الحق بالرص عجملا بكيا بكسر الباء وولدا كذخرف ونوح بضم معسكون تجملا سورة طه عليه الصلاة والسلام وعنه قل اخترناك ونون قبله فشدد وقالوا إن عنه فتقلا وألجيتكم وعدتكم مع رزقتكم وقل كيد سحر لا تخف جاز ما تلا وفي ملك نظم قل حملنا ويبصروا فخاطب وبالتذكير تأتيه منجلا سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتحصينكم ذكر وحلم كذا قرأا وبالامر قل رب الأخير تبجلا سورة الحج وسكرا رامعا واخفض كفاطير لؤلؤا هنا رفع شواء واكسرا منسكا كلا وفي اوذ نفتح واكسرا بعد تات قاتلونا وويب في تعدون عدلا سورة المؤمنون صلاتاهم وحد وعليم فارفعا شقاءات نقرأ ضم سخريا اعتلا كذا حروف صاد وكثرا أنهم هنا وبالأمر قل كم ثم قل إن فحصلا ومن سورة النور إلى سورة القصص وخاميسة الأخرى برفع وذكرا بتشهاد دري مع الهمز طولا ويقال أن استحسبنا فغيبا وثاني فلا تنسب وتأكل يغتلا بنون وفيما تستطيعون غيبا كتأمورنا والجمع في سور على وتوحيد ذرياتنا عنه قدرا ويلقون قل وقرح بتشديد نزلا وبعدوا مع التوصب وفيما كتظنما وبالغيب في يخفون فدري وما تلا نقول أننا ما ضم معتان بيتا نخاطب مع وتهدي فقل والعمية فاوصب كومها وفيها بياقف إن أردت لنبتلا سورة القصص وفي نور الفتحان مع آلف ويا وفدعون مع هامان بالرفع والولا وحزنا فضمسك وجذوات نظم من مع الرهم بوضن وكسرا خاسا اعتلا سورة العنكبوت ويدعون خاطب آية من فوحدا ووالبي سكون نثويا لا هموتلا ومن سورة الروم الى سورة الاحزاب وفي العالم نفتح كضعف ثلاثة ورحمة نرفعه تصاعد تنزلا وكل عامة أخفي بإسكانيائه لما صابروا فاكسر وليس مثقلا سورة الأحزاب وعنه بفتحين قرأ في تظاهرون مع قد سمع والله ناليك فقنا بقصر الظنون والرسول السبيل قف مقام افتح اكسر حيث أسوات ننزلا وبالياء تعمل نؤت قرن كذا وخاتا موث كبيرا له جعلا ومن سورة سبأ إلى سورة صاد وَلَا مَقْلُ نَجْزٌ أَلِيمٌ فَمَهُ بِجَرٍّ كَذَا مَا فِي الشَّرِيعَاتِ أُنْزِلَا وَبِالْيَاءِ نَشَأْ نَخْفِ وَنُسْقِطْ لَهُ أَتَى وَمَنْ آتِي نَضَمُّ هَمْزَهُ فَيُجَهَّلَا وَفِي الْغُرُفَةِ تُفْرَدُ وَالتَّنَاوُشُ هَمْزُهُ وَبِالْقَافِ غير الله عنه تبجلا وفي السيء المخفوض سك وحلفها وما عاملت كل يخصمونا فتأسلا وفي ظول فطرأ وقل جوب لله عجبتا بضم التاء فاعلم هو عملا وذا ينزقون ضميا وما هاذا ترى بالضم والكسر والصلاة سورة صاد وفي من ثواق فطم ملفاء عنده وبعدا اتخذناهم لهمزاته صلاة سورة تنزيل وغافر أمنه وخف القلب كاف عباده وقوبه يرضع بعده الموت وعدلا مفازات فجمع يظهر التحق وبعده الفسادا برفع معفأ الطال جلا ومن سورة فصلت إلى سورة الملك ومن ثمرات وحدا وكبير قل مع النجم أن كنتم بكسر توصلا وقل آ ولو فطر أساويرة أتى وفي سول فانضمان ما تشتهي ثلا وفي ترجعون الغيب يولي مؤنث وبالكسر آيات لقوم فقل كلا وفي ترجعون لقوم فقل كلا بالنول التويم يجزي قد قرأ وق الغشوة والساعة الصب قد لام ويوفيه النون وق القات وكسرت السل مضرب ضم كلام سلا وأدبار فكسل مثل فرفع وقوم ففض يصعب نفتح وتمرون و على وق لقرأ يعلمونا فقعطبا وبالخصط والريحان عنه تهللا وفي المنشآت اكسر سنفروغ ياءه وحور وعين قال بالخصط في كلا بموقع وحد اوضرون قطع اكسرا ومن بعد بالتشديد يقراء نزلا وفي نجرس قصر يلتجوناك ذقرأا وشين شزك سر فيه ما فات قبلا يفصيل ضماليا وفي الصاد شددا وبالي عنه وانصب لما تلا ومن سورة الملك إلى سورة القيامة تفاوت فقصر شدة اخفى فذكرا ونزاعة فارفع شهادات عنه لا بجمع إلى نصب فقل رب فقفضا بمزمل والرجز بالكسر اجتلا ومن سورة القيامة إلى آخر القرآن ويمنا بتأنيف وفي الوقف يا فتى سلاسيل فقصر مع قوارير أولا وعاليهم أسك وَمَا بخفضه وما بعد وقصر لابفينا فحصنا وبيناهما الرحمن بالرفع عينونه فتنفاعه ارفع عينه تان وناخيرة مع فاكهينا لهم ددا ونشيرة اشد لا تثقلا وبات ركب النفتح وبالقصد في المجيد والوتر فكس ثم جماعة قلا ومن بعد بالضمين في عامد روى وحمال تقرأ رافعا قد تكملا وتما بحمد الله نظمي وشكره وأهدي صلاة والسلام المكملا إلى خير رسل الله صفوات خلقه محمد المهدى إلى الناس مرسلا وآل وأصحاب كرام وإنني حمدتوا إلها كافيا من توكلا